الحج أشهر معلومات يعني وقت حاجة هندك هاي فت معليم الديار بحسك هاي بايا شوالة وذو القعدة ودهن اجذو الحجة أفهمي وقت حج من ربك نية بي منسكة إلا هندك ت معلومة نبي وكي وقت خويا هاي رميا رمي جماراتها وقت ربكتها بتذكر كده بس نية هر وقت كده تبيني بواخدي ده هندي اجدة سنتندر كبد درسنا فمن فرض فيهن الحجة بجهر كسر كتبونها يفدا حج سرخوا جبكت يعني نية حج بنت او بزانت فلا رافثة رافثة حج دنيا ما خفنت فاحش بحس الجماعة وشتن فينا جنكا وصعبة تهوس الوليننا ولا فسوق فسوق جنينك وش حد يداركها بالبامريه خدي بك ولا جدال في الحج جدال جنين جره شت جره قالها ولد خوبك قد الليوان عبد الله قرى عباس خديش راضي بالجدال ابيت في جبل الكلهف ولا حتى تعكس ولك الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وهار خيركوا بك بكن هر بشكوا بكن هر عملك صالح يباش يشاك بكن خدي یه مطالعه بر برزنا بود دین هیدی بکن، برزه بکن، آشکراهی بکن، نه ترسن دخل جزای وده تاوه و تزوهدو ف این خیر الزاد تقوه به هنده کز بون، یمنی بون، وقتی بجن امن متوکلین دخوهیل نبه بیاخده و امتزادی، وقیتی گل خونا بین دو هوجه خواسته نبه خود تعالا امر امر بسرمانا، یه دیجه و بفیتش وتزود خضابي راكد خبضابخ وقتهن تنا حاجة وقتهن سفرك شنكو قنجيند داي. ان داين نبيتش لحالا كان هوجي فإن خير الزاد التقوى زاد فرك تقوى للألباب على عقله بوشي ما بترص بوشي خدتها على بس بحس ياخذون عقله شنو اودش انزره وكان لو حقي ولا حقي ليشيك بوبيرين غيري وان واكي دورون